اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نسا انا نبيي لست من النساء ان تقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.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 وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي على يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أزواج أدعيائهم إِذَا قضوا منهن وطرا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 يأسس الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حساب ما كان محمد أبا أحد من عيالكم ولكن ولكن الرسول الله وخاط من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 انْكَتُوهُ لِيُهْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لهم أجرا